الف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤ دون الزكاه وهم بالاخره وهم بالاخره هم يوقنون اولئك على هدن من ربهم واولئك الحديث ليضل, ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا استكبر كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب عليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم جن لا تُنعيم خالدين فيها وعده الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تميد بِكُم وبث فيها وبث فيها من كل دابة وأزلنا من السماء ما فأنبتنا, فأنبتنا فيها.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 وقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذا قال نقمان لبنيه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم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 أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي على أن تشرك بي ليس لك به علم لا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأُنبئكم فأُنبئكم لما كنتم تعملون يا بني يا بُنَيَّ إنها إن تكمث قله حبة من خردل إن تكمث حبة من خردل فتكن فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يا بني أقم الصلاة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 ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباء. الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فقد استمسك، فقد استمسك بالعرة الوثقة. وإلى الله عاقبة الأمور وَمَن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام, ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام البحر يمد، والبحر يمده من بعده سبع تأبهر ما نفدت ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. يُخْرِجُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسم الون خبيث ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من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 وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وما يجحد بأياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا. ربكم وخشوا يوماً وخشوا يوماً لا يجزي ولد عوّالديه ولا مولود هو جاز عوّالديه شيئاً إن وعد الله حق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 ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا